بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يتق الله ولا فِيرِينًا وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حكيما Səbəb ki, mənim Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la ان الله كان عليما حكيما job yeah. ما جعل الله لرجو من قلبين في جوفه وذلكم قولكم بأفوائكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وتصف عند الله فإن لم به ولكن ما تعمدت ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكان بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين بعضهم أولى ببعض في إِبابلمنم إ د الم جذ be that. القم وات ذلل الكفرين قم إذ اذا جنود الفولسنا عليهم ريحا يا قوم جنود من فأنفننا ذي مريح فأنفننا لم ترها